وَ بِأَ آلَ إ رَبِّكُ ماتُ كَذِبَان قَالَ قَلْ إِسَانَ مِصَُالصَالٍِ كَلْفَخخَار وَخَلَ قَلْجََّ مِ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 كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 يَوْمَ يُسْأَلُونَ عَنِ الشَّوَاعِظِ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرُونَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِهَانٍ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 يرَفُ الْ المُجرمونَ بِسمهُ فَيُقَذُ بَِّ وَاص وَد الأقدام فَبِأَيآان إَبِّكُ ما تُكَّبَانهذِي جَهًاَّ مَُّ يُكَذِبُ بها المجرمون يطُوفُونَ بَنهَا وَبَينَّ حَمِي آن آ فبِأَ آلَ إَبّكُ ما تُكَّبَان وَلِمَنْ خَْفَ مَنْ قمَ رَبّ جََّان فَبِأَي آلَ إَبّكُ ماَا تُكَّبَان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان بِهَِّ قاصِراتُ الطَّرُ فِي لَم يَطُمِسَّ إِسُ قَبَلَهُم لَمْ يَطُمِسهَُّ إِسُ قَبَلَهُم وَلا جَ وَبِأَي آلَ إرَبِّكُ ماتُكَذِبَان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 ومن دونه ما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ حُورٌ مَقَصُورَاتٌ فِي الْخِيَامَ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 متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك في الجلال والإكرام